ماذا بقتل عثمان وأنه من الذين دخلوا على عثمان وأنه أخذ بلحية عثمان أكذا تقول رواية وأنه أخذ بلحية عثمان لمن أراد إيه قتل عثمان إلى آخر هذه رواية فهل محمد بن أبي بكر منهم أقول محمد بن أبي بكر رضي الله عنه ابن أبيه والولد ظل ابيه يقولون وهو شبيه ابيه في العباده والاجتهاد كما ذكر الحافظ رحمه الله وتقول عائشه كنت اعده ولدا لي وقد جزم الحافظ أن له رؤية وإن ولد في حجة الوداع يعني هو ولد في حجة الوداع وهم في طريقهم إلى, إلى الحج والحافظ ابن حجر أثبت له رؤية يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم راه ليه لأن هي ولدت في طريق الحج وقال النبي عليه وسلم لتغتسل ولتهل بالحج يعني لتغتسل ولتهل بالإيه؟ بالحج فأثبت له الحافظ رضي الله رحمه الله تعالى رؤية إذن فهو صحابي والصحابة مبرؤون محفوظون كان علي يسن عليه شديدا يقربه بل والله مصر وافتقده الإسلام عام سمان وثلاثين رضي الله عنه أما حقيقة بأ مشاركته في قتل عثمان قلت أما تهمته إبا محمد بن أبي بكر بريئة أما تهمته بدم عثمان رضي الله عنه فهو بريء براءة الزئب من دم يوسف عريص صلاة والسلام وحاشاه وما يكون ولا يكون فقاتل عثمان قولا راجحا لأهل العلم هو الرجل الأسود واسمه جبلة ابن الايهم مصري للاسف جبله وإن ضبطه بعضهم جبل اسمه جبله ابن الايهم هذا هو قاتل عثمان وسمي الأسود لسواده بشرته وقلبه أسود من بشرته ثانيا شاهد عيان يعني في شاهد لوقعه قتل عثمان وهو كنانه مولى صفيه كنانه مولى صفيه رضي الله عنه ساله محمد ابن طلحه سال محمد ابن طلحه كنانه هل ندي محمد ابن أبي بكر بشيء من دم عثمان يعني هل هو له مشاركه له اسم هل ندي بشيء يعني له أدنى مشاركة لدم عثمان فقال قال كنانه وكنانا دا كان داخل إيه داخل الدار مع سيدنا عثمان يعني إذن الذي يحدثنا الآن رجل إيه شاهد عيان فقال كنانه معاذ الله فقال كنانه معاذ الله دخل عليه هو نعم دخل على عثمان فقال له عثمان يا ابن أخي لست بصاحبي لست بصاحبي وكلمه كلاما فخرج يبقى السابت انه دخل وإيه وكلم عثمان وخرج سالسا ذكر الإمام ابن كثير وهو صادق مصدق ان الله تعالى عصمه وأنه رجع بل حاجز دونه يعني حاول ان يحجزهم عن من عن عثمان فلم تفد محاجزته شيئا يبقى حقيقه امره انه حاول الايه ده حاول الدفاع يعني مش مشارك في قتله ده حاول الدفاع عنه قلت رابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأرادك المنافقون على خلعه يا عثمان أرادك من المنافقون إذا فقتلت عثمان ماذا منافقون والصحابي لا يوصف بنفاق أبدا ولذا صدق ابن تيميه قال وما قتله إلا أوباش القبائل قتلت عثمان مين؟ أو باش القبائل له يعني التعبير دارك في زماننا هذا البلطجيه كده والصيع والصياع والكلام ده هم دول اللي قتلوا عثمان خامسا قلت ولو كان قاتلا أو مشاركا في قتله لتبرات منه اخته السيده عائشه رضي الله عنها لأنها لا تحابي في دين الله أحدا وقد بكته سادسا ولو كان قاتلا لما أسن عليه علي ولما ولاه مصر لأن عليا ولا محمد بن أبي بكر مصر فلو كان مشاركا في قتل عثمان ما كان علي ليه لوليه ولا يقربه ولا يدنيه لأن عليا وعائشة رضي الله عنهما تبرأ من قتلة عثمان أصر فكيف كيف يثنيان على رجل إذا علم منه هذا قلت سابعا قلت والسابت المروي هو دخوله على أبي بكر الصديق على, على عثمان رضي الله عنه وهذا ما جعل البعض يتهمه لانه دخل عليه معهم على عثمان هذا الذي جعل البعض يتهم غير ان الذي جرى بينهما من كلام لا يعلمه الا الله وممكن يكون دخل عليه ينصحه انه يخلع نفسه وممكن يكون دخل عليه يطلب انه يحميه زي ما دخل بعض الصحابه وطلبوا من عثمان انهم يعني يدافع عنه وسيدنا عثمان هو الذي هو اخرجه فنحن لا نعرف حقيقة الكلام الذي دار بينهم قلت والظن به أنه إما أنه دخل مناصحا أو مدافعا لأن البلد الطيب يخرج نباته ماذا باذن ربه دبن أبي بكر رضي الله عنه قلت سامنا أما الرواية أنه أخذ بلحية عثمان لكي يحز رأسه قبله فإنها مرسلة وهي من مرويات سيف بن عمر وحاله معروف عند أهل العلم وخبر كنان السابق اولى منه لصحته تاسعا والظن بالعابد المجتهد أبي القاسم ابن أبي بكر أخي عائشة رضي الله عنها ابن أسماء بنت عميس ربيب علي بن أبي طالب انت رايح في بقى اللي رباه عليك وامه أسماء بنت عميس وأبوه أبو بكر وأخت السيده عائشة يعني رايح فين بعد هذا وابن القاسم ده ابن كان آية من آيات الله عز وجل القاسم ابن محمد هذا ربيب السيدة عائشه عائشة هي عمته هي التي قامت على ربيته وكان القاسم ابن محمد هذا يذكر فتذكر العبادة والتقوى والدين والإيمان يعني شوف هو الآن رجل مزكى ابا وابنا واخا واختا وربيبا ومربيا واما يعني من فمن الناس بقى اذا وكيف الظن بمثله خاصه وهو موصوب بانه عابد مجتهد هذا كم قلت عاشرا وقد قيل انه ولي لعثمان مصر وحجزه عنها اقوام وإذا ثبت هذا إذن فهو من خلصاء عثمان لان في رواية عند بعض العلم إنه من ولاه عثمان محمد بن أبي بكر ولي له مصر فكيف يقتله وهو الذي ولي له إيه؟ مصر وما كان عثمان ليولي إلا أنه واحد من من خلصائه وواحد من أوليائه فهذه عشرة وجود فعية عن محمد بن أبي بكر والذي ثبتت له صحبة كما أثبتها الحافظ بن حجر ومثله لا يكون متهما أبدا بدم عثمان رضي الله عنه خاصة ولم يذكره واحد من ائمه العلم المعتبرين المعتمدين في قتلة من عثمان إنما ذكروا قتلة عثمان ذكروا من رجلان منهم جبل الذي يعرف بالأسود وآخر ولم يذكر محمدا ابن أبي بكر والرواية بأى أن واحد أخذ لحيته تحت الزراء هو عثمان قتل الأول خنقه والثاني حاول أن يضربه بالسيف فأطارئه فأبانئه يده وقيل أنه ما أبانه هذا هو كل اللي تم الرواية بقى أن واحد مثكم اللحيته والثاني دبح كما تزبح الشاء كل الكلام ده اصلا لا يسبب في قتل عثمان رضي الله عنه فهذه حقيقة المسألة وأن محمدا ابن أبي بكر لم يكن ابدا شريكا في هذا وإنما دخل وخرج ولا يعرف ما جرى بينه بين عثمان من, إيه؟ من كلام والظن أنه دخل ناصحا أو دخل مدافعا وقد قال ابن بكثير كلمة دفاع عنه قال وخرج يحجد إيه؟ عنه فلم تفد محاجزته شيئا واسكر محمد بن أبي بكر فاسكر من أباه قبله فالطعن في مثل هذا طعن في من؟ في أبي وطعن في أمه وطعن في من رباه والصحابة أبرياء من دم عثمان رضي الله عنه ولذا قال الحديث فإن أرادك المنافقون منافقونهم قتلت عثمان ولا يوصف مثل هذا الصحابي أبدا بالنفاق أولئك مبرؤون رضي الله عنهم وارضاه وبهذا إن شاء الله تعالى ينتهي درسنا درس الليلة بل وتنتهي يعني بفضل الله وحمده الدورة الصيفية العلمية مع هذه المحاضرة ولا يبقى إلا أيام سلاسة للامتحان ولمكافأة المتميزين أيام السلساء والأربعاء والخميس المقبلة إن شاء الله تعالى وألتقي بكم على خير شكر الله لكم إخوة الإسلام حسن استماعكم وشكر الله لكم ما احتملتموني كثيرا في تأخير العشاء عليكم وحسبكم أن تأخير العشاء سنة من جهة وأن من جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة والملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم فارحمه وحسبنا أن جلسنا هذه الجلسة في دفاعيه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عسى الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معهم في جنته قولي ذلك والقادر عليه وصلل لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن شاء الله تعالى تنتظرون ولعل أبو مالك إن شاء الله تعالى يكون في الطريق يدرك صلاة العشاء معنا وصلل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم